يتقدم كهل تقدم المدافعين كورو عرضي عاليا لكن ادي بايور يتراجع هزرت على الطائر كورو الثاتي تعود الى هزرت السلام يا لعيد ايضا كبري بعد فيها لكن الكورو تتخلص تعود الكورو الآن من جديد ادي بايور يطلب ادي بايور يتقدم ادي بايور والمساحة ادي بايور يسرق الدور يسرق, يسرق كل الاضواء ادي بايور يحرك لندن باكبرها بهذا الهدف ادي على الرمية على الركنة على التصويب على الدقة على الكرة اللي راحت وين يا بيتر جيك وين يا بيتر جيك جيكين الكرة الماضية كرة دي بايور لكي, لكي يقفز مقعد الفوق الارسنال